Wblegi mi naszajn وَإِذَا غَرَبَتْ تَقُرِضُ İzlediğiniz ونقلبهم لِكُم لا وَنْ بَالًا لَهُ تسلقوا إذا أذارا وَكَذَّبَ Well, I... İzlediğiniz kala ولا تقولن لشيء ve lûn Oh, no. قلن الخط من ربكم te Altyazı <tessizlik>